يا الله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله يبقى من شرور أنفسنا وآثم سيات من يهد الله فهو المتدوم من يطيب ألا تجله ولي مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله من سلك فAZE بجنة النعيم ونعاد عنه يومئذ أو يصارع النبي بثواب الجحيم اللهم صل على محمد وعلى علي محمد كما صليت على إبراهيم وعلى علي إبراهيم وبارك على محمد وعلى علي محمد كما باركت على إبراهيم وعلى علي إبراهيم في العالم إنك حميد المجيد أما بعد فإننا ذقنا حديث كتاب الله وخير الهدي يا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وهو كل محدثة بدع وكل بدعية ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما تسيء دوم لإزهاب نور المرام من تلك الأحكام يحافظ من حجة الأسقلاني نباب على الخفين عن المغيرة بن الشعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوظاه فهو لي أنزع الخفين قال فبقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسع عليها عليهما متفق عليه مغير كل الشعاره زي قال سلبيتا طبعا باب مسح, مسح كذنا زي القوريبي يعني سلخف مغير كل الشعاره زي قال سلبيتين دفل متم ام لا قلب بيغمبري بمصالم اوجدني يشوش فهويته هويته يعني خوم له لو هاشت لووي خفكي لدربين ما فقال دعهما وازي لنا فإني أدخلت هما طاهرتين أنبطاتش يعني بجسدون شوى لبهم كردبو فمسح عليهما مسحي لسر كردين متفق عليه والأربعة عنه إلا النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخب وأسفله وفي إسناد ضعف فالمدكش الشيخ الباني إذا مشارك المصابح بضع في دانا ك دفن ميتن بيعنبري خاصاً فرموا بيعنبري خاصاً مس إلى سر سروي خوفه بنو كريدة ثمنه بس سرو بنو نيا وعن علي رضي الله عنه من عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسء من أعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله وسلم يمسح من طاع على ضائر خوفه أخرج أبو في سناد حسن إمام علي رضي الله عنه دفن ميتن اذا بالمين اجد الدين بالراي بواي د د لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمشي على اعلاه امامي علي رضي الله عنه ذا فلميتن اجد الدين بالراي بواي دبواي بني خفي مس نكسلوكي وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس على ظاهر خفه بيغمبر خواندي صلى الله عليه وسلم مسل سلوي خفكي قوئ ذكر امام ابو داود رواه تكريديا عن صفوان في المديح عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم خرجوا النسائي والترمذي واللفظ له وابن ماجه وابن خزيمة صحاه صفيان بن عسال رضي الله عنه في المديح أنذارين عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه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 ذيف قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني المسعى الخفين خرجوا مسلم مامي علي قريء بطالب رضي الله عنه فنمت بيعنبلي صلى الله عليه وسلم سير سي روجوا بشتوكاني وا داين ابو لبوم مسافر ويوما وليلة للمقيم وروجك وشريك لبوا أو كسيكا مقيموا لشعر درد يعني في المسح على الخفين واتا لمسح تردن لسر خف إيمان المسلمين رواية كريات وعن ثوبان وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم ثوبان تجير طورة رضي الله عليه وسلم سرية هناك ثريا وايه بشاوب بن يدينك ثم فكم ومنكم من هو سارب بالنهار سارب بروجا ثريا بشا فالمعنى فيها كده كم مسح بكم على العصائب يعني لسأل عماميان والتساخين والتساخين يعني سخفة كالنشان إمامي أحمد وابو داود رواية كده وإمامي حاكمي تصريح كده فالمديب أنزاوهشت عن عمر رضي الله تعالى عنه موقوقا عن وعن انس مرفوعة إذا توضى حدكم فلبس خفي فليمسأ عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه أخرجوا الدار قطني والحكم اصطحاهه عمري كري غطاب رزايقها لسلبية بموقوفي ولا نسي كري مالجيش بمرفوعي في دفني دفع ماذا؟ تعتك اقادي يلتشغل شوشت با خفكاني خفكاني شي لفيكت فليمسع عليهما با مسحيان لسلبكات وليصلي فيهما نيجان فيه ولا يخلعهما ولو لبيان نكاتوه إن شاء إلا من جنابه إلا قتوشي جنابه فالمذيد بن زعنو عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه سلبيته في غنبري في الدشتوة أنه رخص للمصابي لثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلاً إذا تضط تطهر فلبس قفه أن يمسح عليهما ما أخرج الدار قطني وصحو ابن خزينة أبو بكر رضي الله عنه سلبيته في غنبري خواص الله في برمودي كواب الرخصة إدابة يقمن بصلحهم لبوس الشيء لبوه, لبوه مستفيد قشتيار سيش سيش راج بشتوى يوا لبوه مقيمش اوي لسفرني لسويني خوتي راجيا كل شوق إذا ت تط... إذا تضح غرض لبيس خفيه أجر بديش خفكي لبيك أن يمسع عليهما لا تعلم سجل سبكاتان الشيخ عن أبي ابن عن أبي بن عمال رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أنه قال يا رسول الله أمسحه على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة أيام قال نعم وما شئت أخرجه أبو داود وليس بقوي فالمدكة ضعيفة أو زيادة وما شئت ضعيفة أو زيادة ا وبيكر العماره زي قال سيدنا أي اي اي بيغمبري قواصل الله وعلي وسلم التوانن مسح قبل الخف فرمي بالي فرمي الروشك فرمي بالي فرمي دوروش فرمي بالي فرمي سيروش فرمي بالي وسندي حصد ليه سندي حصد ليه اوسندي حصد ليه زياده اقول لك بعد نواقه قبل الوضوء هل هو شيء لو كاني أنا سكريم مالك رضي الله عنه سر بيتن قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهدي ينتظرون العشاء حتى تخفي قروص رؤوس تخفي قروصهم ثم يصلون ولا يتوضعون أخرج أبو داود دار قطني فرمودك صحيح دفريمة الإمام مسلم إيش عن روايته كذيل أبو داود الإمام أحمد إيش أنا سكريم مالك رضي الله عنه سر كان يعمر صلى الله عليه وسلم لسرداني البيغمبر صلى الله عليه وسلم أو تاورواني يجي عشان دكرة حتى تخفق رؤوسهم حتى استرعوا هل هذا؟ دبورج دبورج ثم يصلون دبورجان نجي عندك ولا يتوضعون بلان بورجان نجي عشان استرعوا هل هذا؟ هل هذا؟ هل هذا؟ أخرى جاوب دعوه صلى الله عليه وسلم فالمدهش عن عائشة رضي الله تعالى عنه قالت عنها قالت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 عايشة رزيخوال سبدا فرميتن فاطمة كتسي أبي عبيش هذا لا يوجد خوا صلى الله عليه وسلم بيفرموه فقالت يا رسول الله أي بيغمبري خوا من أفردكم توشي استحاضوا فلا عطور توشي استحاضة مستحاضة أو أفرد أو تسار روجي، بين روجي، حفظ روجي بجري تسان روجي حيض هيا أو روزان التواود بي لباش بيجيش تهر استحاض بردان خيني دابيني يعني لحد هذا باريتن بقناب مو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 نيش بكا ولا بخاري ثم توضي لي كل الصلاة ده زنيش بسوله بهم ونيشك أوين دش لكل صلاة لانك روايات آتية لانك لأعلماء كان قصدي إيه وضوء ليش قل سال بروي إنسان لبهم ونيشك شيء خوي مشوطة بينزاره كذن علماء كان أول قصلي وندي قصدي بيه ده زنيش قصدي إيه خوشustom بي والله العالم فالمدري إيش يسوسين يعني متفق عليه وسلم يقولون ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يقولون ان النبي صلى مقدار أن يسأل لمقدار الكري أسود برسي كرسيا لا بيعمر الله عليه وسلم أو برسيا فيه الوضوء دي دي كواتم وذي وما ذي نزليش إذا شو تبغى مني خصي عن عائشة رضي الله تعالى عنه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ أخرجوا أحمد وضعفه البخاري عائشة زاي خوا إلى سربت خوا صلى الله عليه وسلم عند كان يخوي ماسكروا واروا ثم ولم يتوضأ هل نقرتي توا؟ أنا بقبل يعني سخين قبل نعم قبل نابتا نابتا بقول كلمك قبلة ماسكدن قبلة قبلة يعني بلوريتي قبلة يعني لبش قبلة يعني ماسكدن عن أبي رير شهر سبينس عن أبي رير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئ أخرج منه شيئ أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجوا مسلم أبو رير زي خالد سر بيت فرمين بيغم بيغمبني خاصا فرمينتي هذه يقل أيوة اشتدي أه... درسي جلبو فأشكل عليهني زاني أخرج منه شيء أم لا اشتدي درسي أنا بلمزقو درنسي حتى أتصني حتى جي لشتغنبي يان بون شتغنا كاسن الله إناه مسلم رواة كذي فرموديش أسوشاش عن طلحه بن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاه اعلى الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعه منك اخرجه الخمس وصححه ابن حبان طلحه بن علي رضي الله قال يا كسيت غوتي ام ياك غوتي بيار غوتي ام دستم او قال يانجوتي يشك كسك بيار <متشف> دستي بعورتي خوي كدل نويش عليه الوضوء آيا دست نويش فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعمر ابن مين النخيل إنما هو بضع طل من هو بارثا كلتوا بارث يعني أخذوه خمسة ابن المدينين أبى هو أحسن من حديث بس حديث بصرة جسادا عن بصرة بنت ثوبان رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس الذكر فليتوضع هذه قداس نويش هذه قداسي بذكري خوي بل يتوضا بعد مش هل بيجري توا أخرجوا خمسة وصعودت المدي وقال بقولوا صح شيء في هذا الدع عن عائشه رضي الله تعالى عنها طبعاً زدير كان أودو حديثه أو كذا ب منك المينك أو لما كان لسانه يقسمان زول السلام بس بكونش شيء وياه انسان بعمدي دستي لو عورتي برد أو أو كاتي دبيت تجيبش عاتوا بلا ما كاتي لخوشوشتني خوشوشتيه وديتني خويك عقدت لي شوشتي لا ناكاو كدي بي زعما لي بغا سيروا له بالكاد داسي بعوجتي هي شي لسفني بلا اذا لم يخرج منه المذي او ودي غير زلو تقدروا داسيتو انا شي عمد عمد عمد ها يا رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو على ذلك لا وفي ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجه ضعيف الشيخ البعنية المصعي في دانا دائع عائشة زي يقوى إلا سري بدا فرميتن كأبيغمبري قوة صلى الله عليه وسلم فرميته هل يجب الرشاية أو الرعاف الرعاف أو أخوين دلوتهات أو قلس قلس هش لقيئين يزيكا لنهو الدبيت في الوقوف بلغة مشتوها ديتا نهو الدبيت أولا يعني برشاية ونهو شكما بس بربدوتا بلان برشاية ونهو ديتا داري يعني كما كالقلس أو مذيع مذيع للعورة، الينصرف اليتوضّع. فا قلص ها؟ حرينزي. حرينزي حرينزي عرنزي. عرنزي. يعني قليل قليل ما زاري زاري. فالينصرف ثم اليبن على صلاته. طبعًا بالموقف ضعيفة، ده يبان نجليته أوكه. ده نجش كبويدش في الموضوع. إيه، واحد فيلا ضعيفة، تلاقيه قاعد فيلا ضعيفة، هذا هو أبشره أتو. نعم. لقد اردت ان اكون مجددا لكن اكون مجددا لكن اكون مجددا لكن اكون مجددا لكن اكون مجددا لكن اكون مجددا لكن اكون مجددا لكن زابيكم صلى عن جاب بن سلمان رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي قال إن قال من قال نعم أخرج صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إنشأته. قال أتوضأ من لحوم الأبلي؟ قال نعم. أخرجوا مسلم. زابيكم صلى الله عليه وسلم في مر ضيف على سامي في هذا كسر بساعي بيعن بريخات صلى الله عليه وسلم آد سجل الموال لا جوش مر فرمي أجر حزن ليه فرمي أجر أدي سجل الموال لا جوش دحشت فرمي بره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 بلام كاتي خوي بيغم بالفرمي توضعوا بما ما ستناروا عليه هموش تكدس بيجير الشراء همو ما هذا ما أقري بيكت دس بيجير الشراء بلام بلانسخ بوا بذب حشتري وازفو قوشتا كانت القوشت مره وبذلو أوانع سنتا بلام نشطه يوشت هموشتك انشئتا انشئتا عن أبي ورين رضي الله تعالى وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله ف ولكن احد يقول لك ان تتحدث عنه بانه يقول لك ان يكون مجرد ان يكون مجرد ان يكون مجرد قال احمد لا لا يصح... الشيء عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم ان لا يمس القران الا طاهر رواه مالك المرسل وصلى النسائي وابن حبان وهو معلول عندك برتقاله اتيا كبيغمبري خاص صلى الله عليه وسلم بعمرك بن حزم بلغهم ان لا يمس القران الا طاهر طبعا نوفر مدية الضعيفة شيء غالباً الضعيفي دعنا يا دفر دا ميتن قرآن يزدددات إلا بباشي نبيتن بداز نجو نبيتن بلان أوليك الصحيحة في يغمبر صلى الله عليه وسلم كان آآ آآ آآ لا أمس القرآن ده ميتن إني كرهت أن أمس القرآن إلا على طهرين أوليك الصحيحة عين المعنى يكيوك هو إني كرهت أن أمس القرآن إلا على طهرين يعني كواته إنسان أو لا ترسل مؤكده إنسان هو بلان ببئت الزنوية تطالي بشتراني بخيني بلان أصول مؤكد مؤكده إنسان بشتران رواه مالك مرسل وصله النسائي وابن حبان ومعلول فرمودي حفتاوه وعن عائشة فضيل الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحياني رواه مسلم وعلقه البقالي عائشة رزي قولي سبدي فرميثم كبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم الذكر إخوة بالورد قال لهمك تكاني خوي حفتاوه سي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 زي عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد والطبراني وزادهم من نافر يتوضع ساو وكو قفاغوا قفاغي سيا عين السهي سه نستن فإذا نامت العينان ساو كان نستن استطلق الوكاء او كهد ثناء اميه تن او قفاقك كذا او دبيتوا ومن نام هل يغمس بل يتوضا هل يغمس باترك هذا الشيء هل قلتوا وهذه زياده قي هذا الحديث عند ابي داوود من حديث علي دون قولي استطلق اليكاء وفي جل الاسنادين ضعفوا لابن داوود ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا انما الوضوء على من نام مضطجعا ثمانه احاديث ضعيفه ابو داوود رضي الله عنه رقم 6. شيء غلبان جدا يفزع مستغير دائنا طيب دائما ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا إنما الوضوء على من نام مستجعا إلا دازلينج لبوق إسانك يا ابن وي مستجعا قال إلا يعني أن يقرأ بي أو في أواصل دوائد يا خيديناك في داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته في مقعدته فيخيل إليه أن وحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا تمانو حديث صحيح كدفر متن ابن عباس رضي الله عنه كان بيفرم كبيغمبري خواص الله نيش في مقعده ذات ديت إلى دكاتل في يخيل إليه أن أو كأنه دزدش الشكاية ولم يحدث فخرج دزدش الشكاية هي تلبر فإذا وجد ذلك أجاب شواعيدت فلا ينصرف بعد رنصه حتى يسمع صوتا ينجي لدنج شرابتا أو يجد يا بونك يعني بذار البحر الزخاري نأتيه وأصله أصله من عليدي عبد الله بن زين، ولمسلم عن أبي هريرة نحوه وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. مرفوعا إذا جاء حدكم الشيطان فقال إني أحدثت يقدر نسمع اليومك أنا بسعيد مرفوعا إذا جاء حدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقول كذبت ده دو أخرجه حكيم بره لا بقول كذبت أو إنك إلا لا يمنية أتغطاش لمن ده كذان أو لفظة إذا كلامنا يا أتوستيان السوي وردكري اجازه وردكري انك قد ما مشكل وانا بتو دو بير عاوز ان شاء الله خدمته بخا كريم امامي حاكم رضاي قال على زي ابو سعيد خد لي جرتو ده في الميدان اجى شيطان هات لاطان بيغد اتو دزج شكايا بيوز اتدرت وابن حبان جفل بلفظ فليقل في نفسي لا نفسي يا اخوي وبليب لا صاحي بنحبنا نشتغل بناش بصحي دانا يا بابو أدابو برامين اه بابو أدابو قضاء الحاجة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجوا الأربع وهو معلود أنس كريم مالك رضي الله تعالى عنه دفر بيغمبري في صلى الله عليه وسلم أجبت سبا سر أو فاتمكي دادنا أو أنجسيل للتسجيل الخير للسديف أوفر مودير رقم سار الشيخ الباني وضعيفي لنا أيام <سؤال> وعنه عن ناس ابن مارك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاق قال الله من بك من الخبط والخباد أخرجه كان تفربيت على تكريمالك تبيغمبري خواسع ما قبط لا شيطاني شيطاني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أو فأحمله. أنا وغلام من نحوي إداوة, إداوة من ماء وعنازة فيستنجي بالماء متفق عليه عين الاسكريمات الجاتوا دفرمة بيعمبل خواص دسوأ أو دسر او فأحمله أنا أمليش تملب بو أمين بوم وغلام النحوي من دالك شو من دالك لقال ما أبوم إداوة من ماء وق ما او وعنزة. عنزش أو خمادزه وعنازة عنازةش أو رج تيلك؟ ولكن خنزل. تقريبا المكان يجب ان يكون لدينا المكان الذي يجب ان يكون لدينا المكان الذي يكون لدينا المكان الذي يكون لدينا المكان الذي يكون لدينا المكان الذي يكون لدينا المكان الذي يكون لدينا المكان الذي سترة لدينا المكان الذي يكون لدينا يعني مر بزنا شداد قالو باش اي باشه اغي بصناك الرويشد قالو يستغفر ربي النادي على الشيرات الشبع عنزي ريلي ريلي يعني رمي رمي وعنه رضي الله تعالى قال لا لا ربنا خير عن قال كان رسول الله يدخل الخلاء تحميل وأنا أقوله من ناحية أول ما بسكت وعند فلسطين جبل ما تذكرت بقائي خوي عليه فالمدير عرفته عن مغيرة من الشعوب رضي الله عنه راعني فقد حتى التو... نأوى زيادة هو देख انا مش عارفه قلت له وعن المغيرة بن شعبه رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقبى حاجته متفق عليه مغيره بن شعبه زي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة هاني او سنين بيقوله فانطلق روي حتى توارى عني حتى لمن بزربه فقبى حاجته سيكرت أو اسال يا توكت الرمديها عن على رأي رضى, رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلّى في طريق الناس أو ذل ظل أو ذلّهم رواه مسلم أقول زوجة بارزين لو دكسي لعنت يعني لك لا يجلو أنا ويسر أو دكال ريع عام طريق خل شيء ر طريق عام أو ذلّي مال السير بريان أول شيء عادة لا تزعله كأثناء زكاة تبين لنا ذي مزقطة كراي عند بني, بني خلق او كأ أول شيء أبو داود عن معاد رضي الله عنه والموارد. ولو يتق البراز في الموارد وقارعة الطريق وظل عين الصحيح. موارد رج مورد البزار في الموارد ما غير ما باون يجاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه او نقع ماء وفي اضاف علي زكره الطبراني النهي عن قضاء الحاجه تحت الأشجار المثمرة امام طبراني لدفع النهري الجاري من علي ابن عمر بسنده الضعيف تدا في المذاكش لا وضعيف جدا كإمامي نهي أو أو مثمرة أو كان امام طبراني لانه كذلته لا سل او أو لجد او دارانيك وبلهام ينهى مثمره وظفه النهري نزيق درياش سرد لياري اوقان كان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منه ما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت عن ذلك فنؤتها صحيحة رواه أحمد والصحوي مستكن وابن قطان معلول اجاب لي وزي قال لسيد العلمتين بيقنب لي خواصا فرميتي اگر يغلي ايوا سر اوي كش با خوان ليكتر بشار نو يكتر نبيين خوان لكن ا وعي من ان صاحبي ولا يتحدثه خصنا فإن الله يمقت عنده على ذلك خايب الورد قال توردي لي فالمده اشتاعو أشتا أشتا عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مسنا احدكم ذكره بيميني وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه واللقظ ليمستمت أبو قتادر زي كلها سربيا فرمويتن بيامبري خاصة فرمويت كذلك ودهز لا الذكري خ Lightning عورتي خرنيلات براستي وهو يبول لكاتي ميسكردن ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس ولا في الإناء ولا يتنفس ويأخبت لن والكتاب ولا يتنفس في الإناء وفيجل أو متفق فهذا متفقون عليها ذكين اشتاوبين زوجة طرادوسي واللفض لمسلم و... فالمدينة اشتاوسه عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال لا قد نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة يحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم والسلمان رضي في عسيلة الرضاي خاتم الفرملة بيغمبني خاصا منير الدين كوا بسر او تزغلبي تبولني مسكرتني او ان نستنجب اليمين يان ناي كردي نكوا استنجاب كيم برافاخه خوما باق بكينوا او ان نستنجب باقل بثع اجريام خوما باقينو الا كان درل السبردي او ان نستلج براجع او عظم راجع عظم يعني اسقان راجع يعني قص اقول اش ديو قص اش بلوزو بابا انا والسبعه عن انبيه فروديس الاوسات عنبيه يونس رضي الله عنه فلا تستقبل ولا تستدبرها بغائط او بول ولا تشرق او تغرب ابو للقوي يونس المدن مكان ولا تستدبروها في مكان بس سرعوا كردن يعني بمسكردن فالان ينغوشالز ينغوش تيهاه بس هو مستاكن اذكر اذكر ثمانيه جنا باب القصر اقسموا فالمدير <سؤال> استفسس عن عائشة رضي الله تعالى عنه عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان, إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود عائشة هل الله عنها سلمي كمبي خواص البرمية هذه كلها وتوسعت أو بك بخوي بشعرته يعني الشعر ده كذ نيبينيتن وفالمدير عند عائشة الله عنها خواص كان إذا خرج أن النبي صلى الله عليه كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك لا عاشده في مرض الضعف كان يجلب يخرج اقلاته لا سر يعني عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط النبي من فامرني ان أتيه بثلاثه احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروزة ما فاخذهما والروضه وقال انها ركس اخرجه البخاري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 فاخذهما والقى الروضه قد تقلك او بك تذكر هيك بس اقول يا مو حيوان الشروت ها مو يدو سدي الى يدريش بياني كلن بيتن والقى الروضه وقال انها ريكسون فمو بيسا اخرج البخاري وزاد عنه الدارقطني اتني بغيرها يغشلموا بينا فالمديشتا واش انا يوري رضي الله تعالى عنه ان قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستنجى بعظم او روض وقال انهما لا يطهران راود على قطني وصاعه أبوهنا زي خالد بن الفرميد بن يعنبلي خاص الفرميتي فبيعنبلي خاص عاصم فقد غيكر ديا كسك كوا خوي بقى بكتبه بس كان يان يان أوه هرحيوان شبيتن وقال لا يطهران عن أبي غريرت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر من غرواه الدار قطني أبو غريرت زيخوال السربية فرمية تلبي غنبلي خواصا فرمية خوتان فاقرا بقرن اللميز فإن زوربي عذاب قبر لسيا لا لا, لا أو يعني بقى بقى. بقى. بقى. وللحاكم أكثر عذاب القبر من بول زوربيع عذابنا وجر لا كردنا كردناه وهو صحيح الإسناد وعن سراق بن مالك فالمدينه هذا عن سراق بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلائى أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رقم يك خرجه البيقي طبعا ببسناد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 لكم قرابة ساء فالينظر ذكره ثلاث مرات ضعيف رقم دوبر متكرج ضعيف شغل بعينه ضعيف بدعنا يسألكوا يعني يان ازداد لبعض شجعته وده فلبي يكبر يقدومي جي داران عورتي بعري جابيني كانه خايفني بعده والله بستعدك الضعيف يا <تصفيق> يعني <تصفيق> لا شيء فيدرن الرسالة دي اولا أو ولا زادني باش نزيد الدعمية عندنا. أنا فليان صور والله بس، فالله نسكر يعديه لذي تابك الضعيف بأي ملكات فالمدين هو الدو عنين عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبع لحجارة الماء روال بزال بسنادي الضعيف الشغ الباني وإلى سنة نخر دي باش. ابن عباس رضي الله عنه بيهن بيرغب يخاطبهمي له اللي قبائل برسى آه خدائبربودكار بس يوين لهم كديو آه لبرسى أوان مش غدجان فاش آه فاش أي ببرضي خومنا فاقد خيره آه يشبدو في أبي داود والترمذي مدي ابن من من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بدون ذكر الحجارة سبحانك الله والحمد لله اله الا أن نستخبرك ونتوب الحمد لله رب العالمين